الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا رسول الله أشهد أن محمد الرسول الله